لم يعود إلى المدرسة فقد قتل اليهود أباه وهو الآن يعمل لينفق لي على أسرته طوائد. أصيب برصاص الاحتلال وإصابته خطيرة وربما لن يعود إلى المدرسة مرة ثانية ماجد. حدم اليهود منزله وهو يبكي كلما تذكر ذلك حاجد. أصيب بانهيار عصبي فقد قتل اليهود جميع أفراد أسرته أمام عينه يا يوم. مسلمون أما تسمعون أما, تسمعون؟ أما, تسمعون؟ أما, تسمعون؟ أما, أما تشاهدون تلك الصور والمشاهد المتكررة من هناك في كل يوم العين هل <تصفيق> الكرام أولي أولي تلك العجوز الباكية قد هدم بيتها وشريد أطفالها ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه فلا نرى دمع وأثر الدكان صور القتلة من الأطفال واليجال والنساء الطائرة تقتصهم بلا رحمة ضاحمتها صور العتيم <تصفيق> عند نقاط التفتيش <تصفيق> وفنا يجردن من ثيابهن وحجابهن يفهمونهن <تصفيق> أنهن إرهابيات أما سمعتم؟ أما سمعتم؟ أما سمعتم؟ صراخ الأبرص والأسيرات أخبار الانتهاكات والاعتداءات أما سمعتم؟ ألا أي قد في العالمي حيث شعب مسلم أرضى أكثر من ثمانين مليون اللي شعب مسلم في برنامج الخناء والزناء يا للعار. يا, يا للعار. ربنا لا تؤخذنا بما فعل استفاء منا. وأزيدك من الأشعار ذكرت حيفة نيوز أوف البريطانية هذا الخبر المخزي. يقول الخبر النتريا سعودية يحتفظ الجريدة في اسمه مليون جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من ثتة ملايين ريال على الممثلة البريطانية الهندية ستة ملايين زياد مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي صهرة منفعة في بلد خليجي قريب ولكنها رفضت هذا العمل لماذا؟ لأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل صهرة وعشاء في بلد من البلدان ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه بقراء فلسطين لما أعطاه, لما أعطاه. ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من khayran lahum سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إلانا الله مهما خذلتمونا وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا رغم العملة رغم الحصار رغم المذابح اليوم رغم القصف المتواصل بالليل والنهار والدماء سيصمدون إن خذلهم أمة المليار فلن يخذلهم أصحاب الدمور بالأسحار والدعوات سيصمدون خيفة خيفة يا يخور يا يخور سيعود سيعود ربي سيعي. وقبل أن يطق السجن والعجل نفي قطنا وعد الموعود. لكم الله لكم الله يا أهل فلسطين لكم الله, لكم الله يا أهل فلسطين. جعوب الأرض دعة وعمن. وهذا الشعب تنفشه القروح على أي الجنوب سأستريح. وهذا الجرح في كبدي يصيح وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وأنه كفيع. وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شرف الدين. لكم الله لَكُم اللَّهُ يَأْخُذَ الْصِّينَ لَكُم اللَّهُ يَأْخُذَ الْصِّينَ يا تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم لكم الله لفضيلة الشيخ خالد الراشد يا ذا للقوة المتين لك إنك ترى حالنا لك وتمسك أمتنا وتشك تاء غاينا والكتن الذي عاقد بنا يا أرحم الراحمين ويا قيوم السماوات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 معاشر الأحبة يقول الحق تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وقد اختار الله تعالى ما أحب وأخبرنا عما أحب حتى نتعبده بتعظيم محابه وما من خلقه فقد اختار سبحانه الملائكة من الكائنات واختار من الملائكة جبريل عليه السلام واختار الرسل من البشر واختار من الرسل محمدا عليه الصلاة والسلام واختار من الأزمنة رمضان واختار من رمضان ليلة القدر واختار من الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس واختار من تلك الأماكن مساجدها الثلاثة فضاعف فيها الصلوات ورغب عباده في شد الرحال إليها وأوجب على الأخيار منهم أن يطهروها ويعمروها أما طهارتها فبأن تنزه عن تنجيس المشركين والكافرين إذا حلوا فيها أو غلبوا عليها فأقاموا في أرجائها عبادة لغير الله أليس هذا ما يريده يهود وأعوانهم في أقصانا وأما عمارتها فبأن تقام فيها عبادة الله خالصة على التوحيد والدين الصحيح لأن تلك المساجد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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والمقصود بقوله تعالى أن ترفع أي الرفع المادي بالبناء والرفع المعنوي بالتعظيم والتعبد وهذا عام في كل المساجد إلا أن المساجد المذكورة لها أولوية في ذلك ولهذا قال عكرمة في تفسير هذه الآية قال هي المساجد الأربعة الكعبة ومسجد قباء ومسجد المدينة والمسجد الأقصى وسمي بالأقصى لبعده في أقصى مكانه فمنذ أن تأسس المسجد الأول من تلك المساجد وهو المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام أمره الله بتطهيره ليكون خالصا للموحدين العابدين قال جل في علاه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال الله عنه أي عن إبراهيم وعن ولده إسماعيل عليهما السلام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا العهد هو أيضا أمر لذريتهما من أهل التوحيد أن يبقوا على المسجد الحرام مطهرا من الأوثان خالصا لعبادة الرحمن ولهذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا الأمر العظيم فطهروا البيت الحرام من الأوثان والأصنام بعد أن فتح الله على أيديهم مكة في عام الهجرة الثامن قال الله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فنادى علي رضي الله عنه في الناس في حج السنة التاسعة التي أمر النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم أبا بكر أميرا عليها وكأنه يقول للبشر هذا خليفتي من بعدي وكأنه يقول للبشر هذا خليفتي من بعدي ألا لعنة الله على المكذبين الذين يصبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ولا زالوا يتركون بالبيت يطوفون فنادى علي رضي الله عنه بالناس قائلا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وهو يقرأ عليهم آيات سورة براءة فلما تطهر البيت من الأوتان ومن المشركين النجس حج إليه إمام الموحدين وسيد البشر أجمعين أما المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام بعدما بنى المسجد الحرام بأربعين سنة فقد بارك الله تعالى في الأرض حوله وجعل من بركتها أنه تعالى بعث فيها سلة عظيمة من الأنبياء الذين أقاموا الدين الصحيح ودعوا إليه وجاهدوا من أجله روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد قال في حديث آخر بأبيه وأمي طلوات ربي وسلامه عليه جُعل في الأرض مسجدا وطهوراً عباد الله لم يشهد مسجد من مساجد الأرض كلها بل لم يشهد أي معبد من معابد البشر جميعا ما شهده الأقصى من تناقص بين الأمم على حيازته والسيطرة عليه وعلى أرضه فكان من هؤلاء المتنافسين عباد موحدون أرادوا أن يقيموا فيه عبادة الله على ما أمر الله تبارك وتعالى وكان هناك من يريد إقامة دعائم الشرك ومظاهر الوتنية فيه أو يزيل العبادة منه وفي أمثال هؤلاء قال الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وينطبق هذا الوعيد على بخت نصر الذي خرب بيت المقدس قبل الإسلام وعلى مشرك العرب الذين لوثوا الكعبة بالأصنام والأوتان قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام هذا قديماً أما في القرون القريبة والقرون الوسطى فينطبق هذا الوعيد على النصارى الصليبيين الذين اجتاحوا بيت المقدس قبل عشرة قرون أما في عصرنا هذا فلم نرى زمانا مثله احتل فيه المسجد الأقصى تلك المساحة من الاهتمام بين أمم الأرض قاطبة حيث أصبحت فلسطين موقعا لأحداث كبرى جرت ولا تزال تجري ضمن ما عرف بأزمة الشرق الأوسط أي شرق وأي أوسط هذا ومن أين جاءوا بهذا المسمى أليست هي بلاد المسلمين تلك الأزمة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن ولقد أظهرت الأيام وكشفت أن الهدف من كل هذه الأحداث والمجريات هي السيطرة على المسجد الأقصى وهدم كل ما فيه والحقيقة أن هذا الأمر كان واضحا منذ بداية القضية فاليهود ما جاءوا إلى المنطقة إلا للسيطرة على الأرض المقدسة التي أسموها أرض الميعاد، وما قدموا إلى تلك الأرض إلا للسيطرة على القدس التي اعتبروها عاصمة المسيح المنتظر وما أرادوا السيطرة على القدس إلا من أجل استعادة ما أسموه جبل الهيكل وهو الأرض التي يقوم عليها الآن المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وبعد السيطرة عليهما يريدون أن يهدموهما ويعيد مكانهما بناء هيكلهم الذي هدم منذ ألفين عام كما يزعمون ويدعون يشاركهم في هذا المسعى وهذا الهدف طوائف كبيرة من النصارى الذين يشتركون مع اليهود في قسم كبير من عقائدهم الباطلة المحرفة وها نحن وإياكم نرى ونسمع والعالم حيران كله يشهد ما يجري هناك والأصواك من فلسطين ترتفع ولا مجيب يا أيها الإنسان وهل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران. اليأس يعصف بالأمل ويهز كل كياني خمسون سنة خمسون سنة وأكثر من الصراع فماذا جنينا وماذا حققنا لم نحقق إلا سراء لم نحقق إلا سرط. بدأ الصراع بالنكبة ثم بالعدوان الثلاثي ثم تلا ذلك النكسه، ثم أصبح الخيار هو الاستسلام المسمى بالسلام المزعوم فمن المسؤول من المسؤول عن هذه الأزمات والهزائم المتتاليات وهذه النكبات؟ أقول والله على ما أقول وكيل إن سبب هذا الذي يحدث بنا من تخذيل وخذلان سببه بن علمان وتياراتهم الداعية إلى العهر والذل والاستسلام والخسران هم المسؤول الأول والأخير ولنا من ذلك نصيب بسكوتنا وصمتنا لكنهم أصروا على نزع الطابع الديني عن المعركة طيلة خمسة عقود فبدل أن يجعلوا القضية إسلامية نادوا بشعار القومية في العربية ثم ما لبثوا أن جعلوها مشكلة فلسطينية وأمورا هناك داخلية في حين هم يقاتلوننا اليهود والنصارى في حين هم يقاتلوننا انطلاقا من ثوراتهم المحرفة ومن إنجيلهم المذعوم أخرج بنو علمان القرآن من المعركة وظنوا أنهم سينتصرون أو يحققون للأمة عزاً بعيدا عن القرآن والدين ونحن شاركناهم حين سكتنا واستسلمنا وهم يقدمون التنازلات يوماً بعد يوم حتى نادوا بالتطبيع الكامل مع اليهود أمتي أمتي عجباً لحالك كيف لا يتفجر عجبا ضميرك كيف لا يتفطر عجباً لقلبك كيف يحيى تائهاً والأرض تغصب والكرامة تهدر عجبا لعينك كيف تغفو ساعة في غيها وكأنها لا تبصر عجبا لأمتي التي شق العدو خمارها وكأنها لا تشعر يا قومنا إن الحياة جميلة فانظوا كما شئتم وبيعوا واشتروا يا إخوة الإسلام هذا نهرنا يجري دمن وبكت عليه الأنهر في قومنا من يدعي القلب الذي يحنو ويزعم أنه يتأثرون، لا تئس يا أمتي، لا يا أمتي، إني أرى غصن العقيدة في رحابك يزهر. باع المقاوضون والمستسلمون فلسطين اليهود شبرا شبرا. فبعد أن كانت المطالبات تحرير جميع الأراضي المحتلة، أخذ يطالبون بقطعة من الأرض تقام عليها دولة ويرأسها الخائنون والعلمانيون. هل نسى هؤلاء أو تناسوا مواقف الأبطال؟ ومواقف الشرفاء التي لام ولن تنساهم الأمة فها هو السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله يرد على عرض اليهود والنصارى حين عرضوا عليه ملايين الجنيهات الذهبية مقابل أن يعطيهم قطعة صغيرة في فلسطين فأجابهم لا تفكروا في هذا ولا يخطر لكم على بال فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين فهي ليست ملكا لي بل هي ملك الأمة الإسلامية فأمة الإسلام جاهدت في سبيل هذه الأرض وروتها بدمائها وأشلائها فليحتفظ اليهود بملايينهم فليس لنا بها حاجة وإذا مزقت دولة الخلافة يوما ما فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن أما وأنا حي فإن تقطيع جسدي بالسكاكين لأهون عليه من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة وهذا أمر لا يكون إني لا أستطيع موافقة على تجريح أجسادنا إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة الله أكبر إنها كلمات العزة وكلمات الثبات المستمدة من كلام رب الأرض والسماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ونقول لمن يفاوضونهم أتبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فلا والله لن تنسى الأمة مواقف هؤلاء لن تنسى موقف الفيصل رحمه الله حين وقف أمام أطمع اليهود والنصارى وقطع إمدادات النفط عنهم وعرفهم قدرهم ورفض أن يستقبلوا وزراءهم وسفراءهم ولما أصروا على مقابلته نصب لهم خيمة في الصحراء استقبلهم فيها بالتمر والحليب والماء وقال لهم هنا عشنا وهنا سنعيش نحن أحرار في ثرواتنا نفعل بها ما نشاء فاستشعرت الأمة العزة والكرامة من كلماته ونبراته ثم ما لبث أن اغتالوا كما اغتالوا من قبله ومن بعده العظماء ألا على مثل الفيصل؟ فتبكي البواقي والنساء من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقوني لا يهدم الأقصى وليستطيعوا إلا على الأشلاء والدماء وليست القضية هدم بنا بل زوال الكعبة أهون على الله من أن يراقد مسلم أما تسمعون؟ أما ترون؟ أما تشاهدون تلك الصور والمشاهد المتكررة من هناك في كل يوم؟ ألم تروا تلك العجوز الباكية قد هدم بيتها وشرد أطفالها؟ ألم تروا ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه حتى لا نرى دموعه وأثر البكاء؟ ألم تروا صور القتل من الأطفال والرجال والنساء والطائرات تقصفهم بلا رحمة صباح مساء؟ ألم تروا صور العثيفات؟ عند نقاط التفتيش وهن يجردن من ثيابهن وحجابهن ويتهمونهن أنهن إرهابيات أما سمعتم صراخ الأسرى بل والأسيرات وأخبار الانتهاكات والاعتداءات ما هو شعورك لو غدم بيتك وقتل أطفالك أمام عينيك وأمام ناظريك لكم الله يا أهل فلسطين لكم الله يا أهل فلسطين شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنفشه القروح تناوشه الطغاة فأي يمضي وهل بعد النزوح وذا النزوح يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكول الجروح به الجروح فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفك دما حرا أبيا فما وهن وما وهن الجريح وكالأشجار تنتصب الضحايا لا, لا تحدكون نريح أما سمع الكبار لكم صراخا وما نطق العيّ ولا القصيح كأن دماءهم ما أنكريهم وأن وجودهم عرض قبيح على أي الجنوب سأستريحه وهذا الجرح في كبدي يصيح وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وأنمي يسيح وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شفتي دبحه اسمع رعاك الله اسمع يا الله في حين هم في فلسطين يقتلون ويعانون الجوع والفقر والتضييق ونحن عنهم ساهونا غافلون ففي حين تأتينا أخبارهم وأخبار صمودهم وثباتهم اسمع بعضا من أخبارنا تقول الأخبار أن الشعب السعودي المحتار أنطق أكثر من ثمانين مليار ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والجنى أكاديميس كار يا للعالم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل استفاء منا وأجيدك من الأشعار ذكرت صحيفة نيوز أوف البريطانية هذا الخبر المخزي في عددها الصادر في يوم الأحد الماضي يقول الخبر النتريا سعوديا تحتفظ الجريدة باسمه عربة مليون جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من ستة ملايين ريال على الممثلة البريطانية الهندية الأصل التي أترفع عن ذكر اسمها لطهارة هذا المكان ستة ملايين ريال مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي صهرة ممتعة في بلد خليجي قريب قالت الصحيفة أن الملياردير السعودي عرض على الممثلة البريطانية الهندية دعوة خاصة يتكفل هو بكافة نفقاتها للحضور إلى دبي تبدأ من السفر جواً على مقاعد الدرجة الأولى وإن شاءت جاء بها بطائرة خاصة ثم الاستضافة في فندق من فئات الخمسة نجوم طوال فترة إقامتها هنا ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرب من الممثلة أن الممثلة رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير ولأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل سهرة وعشاء في بلد من البلدان نعم صافر وحقير ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطاهم ولك خبر أخير شهده من من الله عليه بالتوبة وأنجاه من الضيع بعد أن شهد ذلك المشهد الذي رآه يقول لي شهدت منافسة في مرقص الليلي خلف الجسر هناك تنافس فيه اثنان من أغنياء المنطقة على شراء باقات الورود للراقصات والعاهرات. قيمة الباق الواحدة ألف ريال فكانت النتيجة النهائية اشترى الأول سبعين باقة بقيمة سبعين آلف ريال واشترى الآخر خمسين باقة بقيمة خمسين آلف ريال عجيب والله أمرنا آلاف الريالات على الراقصين والراقصات فتب لهؤلاء السفهاء فلقد ألحقوا بنا الذل والعار أنا من أمة تشتر ذلا فشيمتها المعازف والدفوف كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواضرها الزيوف تسرح كالشياه بكل أرض وحول حما مذلتها تطوف فلا راع له رايات حزم ترص له الفيالق والصفوف فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقدت بأغماد سيوف وأين مضاء زيد والمثنى وأين صلاحنا البطل الحظيف ترى أين سيف خالد والمثنى وطارق وهل أصبح سيف صلاح الدين نجمة سداسية تعلقها امرأة يهودية على صدرها وهي تصرخ بنشوة وهي تطأ بقدمها قبة الصخرة قائلة فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعا ونحن في خيبتنا نحو أسوار القدس نقتل من أي باب سندخل وما هي التنازلات التي سنقدم وتحصل عباد الله رغم الذل رغم العار رغم سيء الأخبار إلا أن عندي لكم من المبشرات والأخبار ما تصد به نفوس المؤمنين الأخيار هب الرجال والنساء والشيوخ والأطفال لنجدة أقصانا فخرجوا وحدانا وزرافات واجتمعوا واجتازوا كل نقاط التفتيش والحواجز والعقبات وتحملوا من أجل ذلك الكثير الكثير التفوا في منظر بديع حول الأقصى ركعا سجدا مثبتين للعالم كله مهما خذلتمونا وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا رغم العذلة رغم الحصار، رغم المذابح اليومية رغم القصف المتواصل بالليل والنهار والدمار صمد أهل فلسطين صمدوا وحدهم في معركة الدفاع عن الأقصى وسيصمدون ولو خذلتهم أمة المليار سيصمدون وإن خذلتهم أمة المليار سيصمدون رغم خذلان إعلام العار الذي شغل بوقاع جنادة باب الكفار وشغلنا بحياته بالليل والنهار أليس هو الذي حارب الإسلام والمسلمين في كل مكان ولو ادعى وأظهر لنا غير ذلك فإلى النار فبعث المصير العجيب هناك من يترحم عليه من المسلمين أليس هذا خلل في المعتقد سيصمدون أمام أحفاد القردة والخنازير وأعوانه من الصليبيين والمنافقين والعلماء الأشرار سيصمدون لأنهم شرطاء لأنهم أخرار سيصمدون ليس لأنهم تميزوا بالصلابة والترابط سيصمدون لأن الله معهم وسيصمد الأقصى لأن للأقصى رب يحميه اسمع ماذا صنع أهد فلسطين على مدى السنوات الماضية وهم شعب أعزل من السلاح وليس لهم سلاح إلا الحجارة لكن الحجارة سلاح فتاك إذا خرج وانطلق من الأيد المتوضئة والقلوب المؤمنة والألسنة المرددة الله أكبر الله أكبر لقد بددوا أحلام اليهود لقد بددوا أحلام اليهود بصمودهم فلقد أوقفوا بالانتفاضة المباركة التطور الديمقراطي والاجتماعي للدولة الإسرائيلية فلقد تراجعت معدلات الهجرة وتأثرت جهود الحكومة لاستيعاب المهاجرين الجدد وانشغلوا بالمواجهة مع الفلسطينيين بل مع الأطفال وتحول السكن في المستوطنات إلى مغامرة غير محسوبة فلقد أدخلت صواريخ القسام الرعب في قلوبهم وهي تأتيهم من حيث لا يشعرون، ومن نتائج الصمود المبارك تفككت المشاعر الوطنية لدى يهود وارتفعت معدلات الفقر والانحراف والفساد والهجرة العكسية وتراجعت الحالة الاقتصادية حسب تقدير الخبراء إلى خمسين عاما إلى الوراء وانتشر الرعب بسبب العمليات الاستشهادية وسعمئات مئات الألوف من الصهاينة للحصول على جنسيات أوروبية تحسبا للمستقبل واستعدادا للهروب وصدق الله حين قال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون لقد بدد أبطال فلسطين أحلام يهود بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وأصبح شعارهم الواقعي من الجدار إلى الجدار وكان شعار أحد زعامائهم في حملة الانتخابية الماضية نحن هنا وهم هناك وبعد خمسين عاماً من إقامة دولة الاحتلال وبعد أربع حروب إقليمية وبعد احتلال مناطق في خمس دول عربية ومعاهدتي سلام واستسلام وبعد امتلاح سلاح نوويا يصل مداه إلى المغرب وباكستان أصبح قتل رجل قعيد على كرسيه في طريق قصير يرتاده علانية كل يوم ومنذ سنوات طوال أصبح قتله مصدر بهجة وفخر لشارون وزمرته وعدوا ذلك إنجازا كبيرا في سجله الانتخابي فقط لأن هذا البطل القعيد الذي نحسبه بإذن الله شهيد يشغل منصب زعيم حركة حماس التي أذاقت اليهود الباس هذا انجاز لشارون أم لحماس أحبتي كما سقت لكم من قبل قصة حسان من بلاد الخرمي في شريط من خال إلى خال فإليكم قصة حسان آخر لكن من بلاد الأقصى من أولى القبلتين فإليكم القصة التي بعنوان العميل هناك في أرض فلسطين وفي أحد أحياء القدس الشرقية القديمة وقفت سيارة أجرة أمام دار تسكنها عجوز تعرف بأمي حسان نزل من السيارة حسان وزوجته وابنهما الصغير أحمد لقد عاد حسان من أمريكا بعد أن أتم دراسته الجامعية والدراسات العليا هناك حتى أصبح دكتورا في تخصصه رجع حسان بعد غياب فتلفت بعد أن نزل من السيارة الأجراء تلفت يبحث عن رفقائه وأقربائه فلم يرى شيئا. لقد تغير كل شيء أصبح كل شيء خزينا ولا شيء هناك يدعو للفرح حتى أمه لم يجدها أمام البيت تنتظره كما كان يتوقع شعر بخيبة الأمل تغتال الفرحة التي جاء بها نفس البيت الصغير والشوارع الضيقة إلا أنه لاحظ الدماء التي لطخت الجدران من حوله فغضى الطرف عنها وغضى الطرف عن الجدران المهدمه والنوافذ المحطمه وغضى الطرف عن مستوطنات اليهود التي أصبحت ملاسقة لداره نسي المزارع والبساتين التي كان يلهو ويلعب فيها مع رفقائه أيام صباه قالت له زوجته هل سنبقى واقفين هكذا؟ فالتفت إليها قائلا لا, لا تقدمي فها هي الدار أمامك دخل حسان وزوجته وابنهما أحمد فوجد أمه مقعدة على كرسي وقد أعياها المرض قبل يديها ورأسها وكذا فعلت زوجته أما أحمد فوقف بعيدا ولم يتقدم فنادته الجدة تعال يا أحمد تعال يا أحمد وأخرجت له حلوة وقالت له هذه حلوة فلسطين يا أحمد تقدم أحمد إلى أحضان جدته فضمته إلى صدرها وهي تبكي وتقول له هذه أرضك يا صغيري وها قد عدت إليها لم يشعر حسان بأن أمه قد فرحت بقدومه كثيرا لكنه فرحة لأنها وجدت في أحمد ما يسليها بعد أيام قدم الدكتور حسان أوراقه إلى شركة عالمية في القدس الغربية يمتلكها اليهود وتم قبوله وأصبح يعمل مخلصا لليهود كما تقدم إلى إحدى قنوات الأخبار ليعمل كمحلل سياسي وخبير في شؤون المنطقة ومرات الأيام كبر أحمد وقرر حسان وزوجته أن يلحقاه بمدرسة أجنبية داخلية لكن الجدة رفضت وأصرت أن يلتحق بمدرسة القرية وأمام أصرارها وافق حسان فرح أحمد الذي أحب جدته وأحب حكاياتها فهو لن يغيب عنها بعد اليوم ومع بداية الدراسة حمل أحمد حقيبته وسار إلى المدرسة ليبدأ صفحة جديدة من حياته تعرف خلالها على العديد من الرفقاء عاش خلالها الكثير من القصص الحزينة التي يسمعها كل يوم كان يسمع أخبار رفقائه الصغار محمد لن يعود إلى المدرسة فقد قتل اليهود أباه وهو الآن يعمل لينفق على أسرته وائل أصيب برصاص الاحتلال وإصابته خطيرة وربما لن يعود إلى المدرسة مرة ثانية مازن حدم اليهود منزلهم وهو يبكي كلما تذكر ذلك حازم أصيب بالهيار عصبي فقد قتل اليهود جميع أفراد أسرته أمام عينيه قصص وقصص لم يتحملها قلب أحمد والذي عاش في أمريكا سنوات عمره الأولى وفي يوم من الأيام عاد حسان إلى منزله فوجد أحمد حزينا شارد الذهن يفكر ناداه فلم يجب فاقترب منه حتى انتبه قال له فيما تفكر يا بني فيما تفكر يا أحمد التفت إلى أبيه وقال في براءة أبي ماذا تعني كلمة عمير التفت إليه الأب وقال لماذا تسأل يا أحمد قال في تردد وخوف الأطفال في المدرسة يقولون لي إن أباك عميل لليهود فغضب حسان ثم ابتسم ابتسامة صفراء وقال لا عليك يا أحمد إنهم يحسدون أباك ويحقدون عليك فأنت ابن الدكتور الذي كافح وناضل من أجل العلم حتى عاد بالدكتورة والمكانة المرموقة في المجتمع ثم قال لا تلتفت إلى ما يقول هؤلاء الأوغاد وغدا فأقدم أوراقك إلى المدرسة الأجنبية فهناك التعليم أفضل يا أحمد أجاب أحمد بسرعة قائلا لا يا أبي لا أريد أن أكون مع أحفاد القرادة والخنازير فقال الأب ومن قال أنهم أحفاد القرادة والخنازير قال أحمد المعلم دائما يردد هذه العبارة ويقول إن القرآن وصف اليهود بهذا الوصف فقال الأب القرآن وصف اليهود الذين ظهروا في زمن موسى عليه السلام بهذا الوصف أما اليهود اليوم فهم أكثر حضارة ورقيا من المسلمين أنفسهم فقال أحمد لكنهم اغتصبوا أرضنا يا أبي وسفكوا دماء شعبنا ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى فقال الأب كفى يا أحمد كفى قالها غاضبا ثم قال هذا كذب ويبدو أن المعلمة قد أفسدك لن تذهب إلى المدرسة بعد اليوم فاليوم التالي عاد حسان إلى المنزل في الظاهرة بعد معاناة شديدة مع الحصار ونقاط التفتيش ألقى بجسده على السرير، لكنه سرعان ما قام مدعورا فلقد سمع صوت ارتطار وانكسار لأحد النوافذ خرج مسرعا وقد بلغ منه الغضب مبلغا عظيما فوجد أطفال الحجارة يرمون جنود الاحتلال ويختبئون خلف المنازل القريبة فرخ فيهم أيها الأوغاد ابتعدوا من هنا وراح يرميهم بالحجارة هرب الأطفال من أمامه إلا طفلا واحدا انطلق نحوه وهو يصيح أبي هؤلاء ليسوا بأوغاد الأوغاد هناك الأوغاد والأعداء هناك من خلفك يا أبي الأعداء هم اليهود أحفاد القردة والخنازير فتحت حسان إلى الخلف فرأى جنديا يهوديا يصود بندقيته نحو أحمد فانطلق يجري وهو يصرخ لا لا توقف إنه ابني إنه أحمد لكن الرصاص انطلقت لتستقر في صدر أحمد الذي سقط بين يدي أبيه وما هي إلا لحظات وإذا بضربة بعقب البندقية من الجندي اليهودي تهوي على رأس حسان تصرعه بجانب ابنه فغاب عن الوعي أفاق حسان من غيبوبته فوجد أم أحمد بجانبه تبكي فقال وأول ما نطق أين أحمد؟ أين أحمد؟ كانت الإجابة أحمد في المستشفى وحالته خطيرة جدا جرت الدموع على خده وأغمض عينيه وراح يتذكر صورا من الماضي البعيد فهي صورة جده الذي قتله اليهود وتذكر صورة أبيه الذي غيبته السجون وتذكر أصحابه الذين غابوا أو غيبوا فلم يجدهم عندما عاد تذكر صورة أحمد وهو يصيح الأعداؤهم اليهود الأعداؤهم أحباد القردة والخنازير على بكاء حسان وارتفع نحيبه وأخذ البكاء يزداد وهو يتذكر كلمة عمين ماذا تعني كلمة عميل؟ مسكين أنت يا أحمد كم كنت تعاني وأنا لا أشعر بك في الصباح كتب حسان خطابا ووضعه في ظرف وخرج من بيته متوجها إلى مقد عمله وعند البوابة استدعاه حارس الأم وسلمه خطابا من الشركة قرأ حسان الخطاب فإذا هو قرار بالفصل والسبب أن ابنه من الإرهابيين إذا فلندعهم ينتهكون أعراضنا ويهدم المقدسات مزق الخطاب ومد يديه إلى الخطاب الذي كتبه ومزقه أيضا ثم عاد إلى الوراء متوجها إلى المستشفى وفي غرفة العناية المركزة والتي لم يبقى ما يدل على أنها غرفة العناية المركزة إلا الورقة المعلقة على الباب الضحايا في كل مكان صغارا وكبارا رجالا وشيوخا ونساء الآهات تنبعث من كل جزء في الغرفة حركة دائبة مصاب قد مات ومصاب جديد قد وصل توجه نحو أحمد وجده في غيبوبة تامة لكنه قد وجد على وجهه ابتسامة لم يرها عليه منذ زمن طويل وجد على وجهه ابتسامة لم يرها على وجهه منذ زمن طويل جرت الدموع حارة على عينيه وشعر بحرارتها تذكر أحمد صغيرا وهو يقول له حدثني يا أبي عن فلسطين حدثني عن الأقصى ومصر الرسول متى يا أبي نعود متى يا أبي نعود إلى أرضنا أكب على وجهه يقبله ويقبل كل ما يصل إليه من جسده بكى حسان بحرقة وراح يردد الأعداء هم اليهود الأعداء هم اليهود وما لبث أحمد إلا ساعات ومات وخيم الحزن في البيت الصغير وبكت كل الجدة بحرقة وألم وكذا بكت كل الأم وبكى معها حسام مرت أيام وشهور وفي ليلة مضى نصفها وحسان يتقلب في فراشه ينظر إلى وجه زوجته والتي غابت عنها الابتسامة منذ غاب عنها أحمد أخذ ينظر إلى الساعة وهي تسير ببطء شديد نحو الساعة الواحدة وعند تمام الواحدة قام بهدوء وانسل من الفراش لبس ملابسه وألقى نظرة آخرة على زوجته ووضع بجانبها ضرفا فيه رسالة ثم خرج من المنزل وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا قامت أم أحمد عند الفجر فلم تجد حسان لم تجد زوجها ووجدت الرسالة بجانبها فتحت الرسالة وقرأتها بسم الله الرحمن الرحيم أم أحمد لقد اشتغت إلى أحمد غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن أما قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين خرجت مسرعة تناديت الظلام حسان حسان لكن حسان مضى منذ ساعات ووراه الظلام ليبزغ فجر جديد فلقد انضم حسان منذ شهور إلى كتائب عز الدين القسام وقام في تلك العيلة بعملية من أربع العمليات وأثبت للجميع أنه ليس بعميل بل هو بطل من الأبطال وعندنا مثل حسان كثير فنحن خير أمة أخرجت الناس. ونحن الذين رايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبداً فرجالنا ونسارنا وأطفالنا وحجارتنا يرددون حول أقصانا خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود وربي سيعود وقبل أن ينطق الشجر والعجر فلنا في وعد ووعود قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي، لتدور دائرة الزمان عليكم، ويكون حقا ما حتفه الهادي. هذا يقيني، وهو لي بل النصدا، والكأس غامرة لغلنة صادي. بجعل يقينك بالإله حقيقة، واصنع بك بك صارما البسادى. وإذا قطعت الرأس من حياتهم، لا تنفع أذناب بكل بلادي إن خبلهم أصحى القرارات. فلن أن يخذ أصحاب الدموع بالأسخار والدعوات يا مجري السحاف ويا هازم الأحزاب ويا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب اهزم اليهود وزلزلهم يا رب الكعبة والأقصى يا رب فلسطين والعراق يا رب الفلوجة والقدس ويا رب أصحاب الفيل. اجعل كيد اليهود والنصارى في تضليل، واجعل في يد إخواننا في فلسطين حجارة من اللهم واجعل اليهود والنصارى ومن عاونهم كعص مأكل يا رب الأطاب ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويناصر الضعفاء والفقراء والمساكين يا ذا القوة المتين إنك ترى حالنا وتمزق أمتنا وتشتت آرائنا والفتن التي أحاطت بنا يا أرحم الراحمين ويا قيهم السماوات والأراضين ليس لنا رب السواك فندعوه ليس لنا رب السواك فنرجوه رحمك بإخوة في فلسطين في العراق في كشمير في الفلبين في كل مكان يا رب العالمين أنصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاقي كلمة دينك أنصر من نصرهم واخذل من خذلهم عليك بالعملاء والخونة ومن عاونهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم أخرج من بلادنا ومن بلاد المسلمين أحرارا كرماء شرفاء يجدون عن الأعراض ويحمون المقدسات يا رب العالمين لا تأخذنا بما كعل الصفاء منا يا أرحم الراحمين فاملنا في أوطاننا أصلح أما تناؤلات أمورنا قيض لنا علماء ربانيين وولاة أمر صالحين مصلحين ودعاة مخلصين يردوننا إليك يا رب العالمين أنصرنا بالدين وانصر الدين بنا يا حي يا قيوم لا تحرمنا خير ما عندك بأسرأ ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تحرمنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مذبرين اللهم طهر أقصانا اللهم طهر أقصانا اللهم طهر أقصانا ولا تحرمنا سجدات فيه يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا قيوم السماوات والأراضين إليك نشكو ضعفنا وقلة أحيلتنا وأواننا على الناس أنت رب المستضعفين أنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتهجمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب لا نبالي ولكن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين عليك توكلنا إليك أنا ابنك إليك المصير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اذكرواه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ماذا قد حصل في العالم الحيرى أقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر هاتف رقم 03-8-9-5-4-6-9-7 هاتف رقم 03, رقم 03 وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اسواق كان زمانه كل على استنكار طلاب عصبه اسواق الشباب تم تدوين القران الكريم عن احتجاجهم على اساءه التعامل مع المصحف الشريف الشريحه كفر و فروض في كل مكان فتن و شهوات فتن عن الحقون الى الافه و ضللوهم بعد عن منهج رب العالمين وأول في دجن زمنا من الأزمن عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا بحب التعظيم والرئاسة وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته أخدوعا صريعا ودره إبليز صعد به إلى أعلى درجات العبادة أكثر النافة مجرعا وذئاب مختلصا وسباع ضاريا وتعالي مماكرا أول في دجن محني وأسكنت <متحجان> <عزيزي> أعداء الله أصدقاء عزيزي. ما كان الله قال ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اوليا لا تتخذوا عدو وعدوكم اوليا ما كان الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى من كلامهم المعتوه ومن كلامهم الذي يغيرون فيه الحق إلى الباطل. أثبتوا أيها الغرباء، أثبتوا أيها الغرباء، واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجم. أثبتوا أيها الغرباء، واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عدل رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر فحيا على جنات عدن فانها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبيلعدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نآه فشطت به أوطانه فهو مره وأي اغتراض فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فيها تحكم وحكات الزمان تبكي الغريب وعيونا أولئك هم الغرباء لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة إن الله يحب الأخياء الأخياء الأذقياء الأبرياء هؤلاء هم الغرباء هكذا والحياة مر مر هكذا مر انو يحضك ايبا هكذا هو الجهاد الغرباء الذين يصلحون إذا فسدنا الغرباء أهل غيرة ودعوة وإصلاح وليس بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد. الغرباء أحذر الغرباء من فتة الشهواء التي تطم وتصوت كثيرا يتنازلون يتنازل وينغمسون في زخن في الحياة الدنيا وملداتها أحذر الغرباء من اليأس والقنو من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهل الخير بالأذى والابتلاء أحذر الغرباء من الأجلة وقلة الصبر على الأ يؤدي إلى التسرع والإصطدام مع أهل الفساد دون مراعاة للمصالح والمصلات، وينشأ من جراء ذلك كتمة أشرف فساد كبير. عباد الله، مهما طال الليل، فالفجر قريب، ومهما سُود الظلام، فالله سميع قريب مجيب، والمستقبل للإسلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحينها. سوف يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون من ويومئذ المؤمنون, ويوم المؤمنون. بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء الله لا يخلف الله وعده, يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم الورباء الورباء لفضيلة الشيخ خالد الراشد في جميع التسجيلات الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم يلا أقرأ يا أسماء أقرأ يا أسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ملك والدين أستطيعنا أعطى أمطاك أمطاك الأنبي mikä like. on uh, ما شاء الله رائع ما هذه القراءة ومن هي تستحي. تكاد تسيء إذا كانت زبدة من عندها لغة طفل من الأب يفكر لو دقيقة دقيقة والأم يفرق أو تفرق يديه طفل إيش هاللغة الصعبة هذا وتستأس البنت والابن على جميع هكذا هنا يتفاعلون بقضية الجلسات الأسرية أجمع الباحثون على أن مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل العمرية للدمس معاناة لا نتصور نبطي للخمس أو السبع سنوات أو التسع سنوات إنهم يفهمون، إنهم يفهمون. عانا. بطرت برطم يسقط على الكرسي. ويلحقه. ويجيب لي عسل مكنسر. ويجيب لي الليل. ويجيب لي السلف. هذا حصل. وأحيانا يغوله. يمسكوا مع الرقبة ويشد فيه في الجدار. كأنه في حرب. يعني خطير هذا الله يصل. وتوجيه. ليس التعامل المناسب هو الهوان. وتوجيه. وليست الطريقة المثلى بفر الصوت. وتوجيب. وليس العقاب الجميل المناسب استخدام الضرب وتوجيه. إنها حيلة الضعفاء إذا كان هذا بعيدا. لنفرض أنه أخطأ مرة ثانية إيش, إيش هو العقاب هل هو أن نقذفه من النافذة في الجور الراضي هل هو أن نربيه به في الباحث أو نذهب به إلى على جبه إنه إيش لفوق الضرب ملقا ولذلك الأولى أن نترك الضرب إلى آخر مرحلة من المراحل الأولى أن لا يتكرر في البيت إلا أندر من النافذ دع الأطفال يعيشون طفولتهم أين الضديج العب والشغب أين التدارس شغب اللعب وان العين الطفوله في توام قد لا في الارض وان طفلي معانا وتوجيه, وتوجيه كما قال الشاعر عمر بهادين الأميري لما تودع أولاده مسافر يقول كنت أراهم في علبة الحلوى التي نتر ومسلاج الباب الذي كسر الباب قد كسروا مزال جامو عليه قد رسموا وقد كتبوا طفلي بالصحن فيه بعض ما اكل طفلي في علبه الحلوى التي نذهبوا طفلي معانا وتوجي إبو كنت لما ودعت الأم والأولاد الذي دمشق إلى الشام وهو كان في أحد دول أخرى وكنت كنت أحاول أبحث عن أولاد فارح لما وجدت علبة الحلوى المنثورة في البيت وعلبة الشاي التي سكب والباب الذي كسر في كذا وكذا ثم بدا يبكي قال قد يلومني العذال لكنني عذلني العذال فإني رغم عزلهم فإني أبو من أبكي لم أبكي تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم طفل معاناة وتوجيه, وتوجيه, وتوجيه لفضيلة وتوجيه الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمق في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم إلى متى الغفلة إباد الله إلى ومنادي الله يناديكم إله، إله، إله، إله. اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حتى لا نسى قوفك يوم العرض مستوحشاً قلقاً لاحشا يا حيرانا، تتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلاء أين خلان ابن خلان أين خلان ابن خلان مستهد استعج بالوقوف بين يدي الله مخفر. تذكر عبد الله مخفر. أنك بين يدي الله موقوع أنك ستكلمه ليس بينك وبين الأخر جمال مخفر. مخفر. ستقف عن القليل والكثير عن الصغير والكبير. عن العمر عن الشباب. عن المال عن كل نظرة عن كل كلمة قلتها تذكر قوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلقا لا حشا يا حيرانا والنار تلاب من غيظ ومن غضب على العصاة رب العرش غبا لنا يشد غضب الجبار جل جلاله يشد غضبه الا من خلقه فعبد غيره وعلى من رزقه فشكر غيره وعلى من أصبغ عليه النعم ثم عصاه وقف وقف وقف وقف شعار محكم في ذلك اليوم لا ظلم اليوم لا ظل مليون وقف وقف لا, أضلم لا, أضلم لا أضلم اليوم وخفة وخفة يا عبادي إني حضرت بالمعلى نفسي وجعلته بينكم محرماً لا طوانة وقف وقف ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما مفقره وقف كتابك يا ما فيه حرفا غير ما كان وقف وقف خضوعك الصروف الى ربك للانذ في هذا <تصفيق> الجليل حدود يا ملائكتي وأنت في أيدي البلائكة قد طار قلبك واستد رعبك لعلمك أي من يراد هذا الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصر للنار عفشانا قل الآن أتعرف ذنبك هذا يقول إي نعم ربي إي نعم ربي أعلم حتى يقرره بذنوب عبد إذا رأى العبد أنه قد خلق على أرقام الرحمين فإنني خطرتها عليك في الدنيا وأنا أخطرها لك اليوم. والمؤمنون بدار الخلد سكان تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم وقف وقف لفضيلة الشيخ فارق الرشيد.